وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَلَى بَالِهِمْ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّى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 وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ لِّعُمُرٍ لَّكَي لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ وَأَخْرَجَتْ مِنْهَا حَبًّا مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 صُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ ٱلْخَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ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 ومن يرد فيهه بالحاد بظلم نجقه من عذاب اليم واذكر وانى لابراهيم ما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين واركع السجود وَالَّذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كُرَجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَافَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَمَن يَقْبَلْ طَعَامَ فَسَأُطْعِمُهُ مِنْ فَضْلِي وَالَّذِي يَجُنُّ فَتَحْسَبُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ مِنْ عِنْدِي فَأَمَّا مَنْ عِظَّمَ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَكُمْ لِسَكَنْ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لدهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ عَزِيزٌ الَّذِينَ أَمْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقبة الأمور.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 فَكَم مِم قَريَة ه لَ نَّهَا وَهِيَظَالِمَةُ فَهِييَ خَويَةٌعَ عرُوشِهَا وَبِْرِم وَعَ الطَلَتِ وَقَصْرٍِ مشيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مِمَّا تعدون وكأي من قَالُوا يَا أُمَّ لَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبين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 لِيَجْعَلَ عَلٰى مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْخَاسِئَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي سِقَاقٍ بَعِيدٍ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 وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابٌ يَوْمَئِذٍ ۗ الْـمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 لا يُيدخَّهُم مُدَخَلَ يَرضَوونَ وَإِن اللَّه عَمٌ خَلِيم ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَدَ بِمِسْلِمَا عووقِبَ بِهثَُّ بُغِيَ عَلَْهِ لَ يَو صُرًَاهُ الله إَِّ اللَّ لَفُون وَفُون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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فكن الله أعلم بما تعملون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 يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِسَرَّاءٍ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ النَّارَ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا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 مَا قَدَر اللهَّه حَقَّّ قَدرِهِ إ اللهَّه لَقَوّ عزيز اللهَّهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلائِكَكِسُ لَ وَمِنن الناس إِ اللهَّ سَمع دَصير